Book two <departure> 51 Wahed wa Sređivanje po trepštinam Al-qiyamu bi bi Hoću u أريد أن أذهب إلى المكتبة للاستعارة أريد أن أذهب إلى المكتبة للاستعاجر أريد الذهابة إلى دكان بيع الكتب أريد أن أذهب إلى المكتبة لشراء الكتب هو نك أريد أن أذهب إلى الكشك أريد أن أذهب إلى الكشك أريد أستعير كتاب أريد أن أستعير كتابا أريد أن أشتري كتابا أريد أن أشتري كتاب أريد أن شتري جرية أريد أن أشتري جريدةوكجن ب صودنيج أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أستعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتب لكي أستعير كتابا أخبر decir أريد الذهاب إلى دكان بيع الكتب لاشتري كتابا أريد أن أذهب إلى المكتب لكي أشتري كتابا Hoću ići na kiosk da bih kupio novine. Uridu ان adhaba الى الكشك لاشتري جريده. اريد ان اذهب الى الكشك لاشتري جريده. Hoću ići kod optičara. Uridu ان adhaba الى اخصائي بصريات. اريد ان اذهب الى اخصائي بصريات أريد إيتشي وسوبر ماركت اريد ان اذهب الى السوبر ماركت أريد ان اذهب الى سوبر ماركت أريد الذهاب الى المخبز إلى المخبز. أريد شراء نظارة. أريد شراء نظارة. أريد أن أشتري فاكهة وخضروات. أن أشتري فاكهة وخضروات. Hoću kupiti peciva i kruh. Uridu an eštari šataira vahubz. Uridu an eštari šatair vahubz. Hoću ići kod optičara da bih kupio naočale. Uridu an e'dheba ila ahisai basarijat li eštari أريد أن أذهب إلى اخصائي بصريات لاشتري نظاره اريد ان اذهب الى السوبر ماركت لابيكو فوچه اي وخضار اريد ان اذهب الى السوبر ماركت وخضار Hoću ići kod pekara da bih kupio peciva i kruh. Uridu dhehaba ila l-mahbezi li eštari šatairan vahubz? Uridu dhehaba ila l-mahbeza li eštari shatair vahubz?